الرحيم ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفين ألم يجعل كيدهم في تظلين وأرسل عليهم طير نبابين ثوميهم بحجارة من سجين فاجعلهم كعص ما كون.